القرآن الكريم انتهينا من الجزء السابع والعشرين ونبدأ بالجزء الثامن والعشرين ابتداءً من الجزء قد سمع القارئ الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفري التنز هطاية قرآن وقيان عبد الحميد بيل أربع شكوين دان التنز هطاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذَٰلِكَ سَمِيعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى وَتَشْتَكِىٓ إِلَى الله tahmurakuma inna allaha semi'un basir <Sessizlik> Altyazı la malla mi stampa Ve tılkahududullah in the ذنانا واقضى ذنانا ياك بيننا وللكافرين Ah oh. أَمْ تَرَانَ ٱللَّهَ rabbihim wa la la ve daha da ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا ألم تر إلى الذي؟ İzajı kahiyok yuhayik bile bimalam yuhayik ما نقول بما نقول حسبهم جهنم. Yansınla ona febil selmasi قوا و İnna manjeh min al-Shaytan liyazun al-ladin aminu Why is it I want فاسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا Videa qila şuzu, fan şuzu, إذنا جئتم الرسول إذا نجئتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن تجدوا فإنه أشفقتم أن تقدموا بين يدينا نجواكم صدقات لن تفعلوا وتبلوا aleykum ve Fi lam tefalu وآتوا الزكاة وطيع الله ترى إلى الذين تولقو من رضى الله وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكِذِبِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا لهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله عن سبيل الله uğum <gülüyor> anda ya ba'asuhumullahu jami'an faya'lifunalahu kama kama yahlifun وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ اشْتَعَ عليهم الشيطان فِي وَرَنُسُ لَهُ Katab Allahu lan ana rasuli Oh, no. من <tık> في قلوبهم الإيمان ويدهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحل الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا. لا إك حزب. إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم من سورة قد سمع أول سورة من جزء قد سمع القارئ شيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية. اللهم ربنا تقبل من هذا ما قرعناه ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح يا مواتنا وموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي ووالد والديه وإلى والدي ووالد والديها اللهم جعل في قبورهم لجوعهم غذاء، ولزمائهم ماء ولوحدتهم مؤنسة ولظلمتهم نورا اللهم ارحمهم برحمتك منك وأنت ارحم الراحمين واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله رب العالمين